إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 يقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وَلَمَّا بلغ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله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 فَلَمَّا رَأِنَهُ أكْبَرَنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَنِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِيهِ ولا قدر واعتوه عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ان اصب اليهم والا تصرف عني كيدهم من الجاهلين. فاستجاب له فَصَرَفَ فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بدانهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حيب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 أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نب ناب تأويله إن من المحسن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذَلِكُمَا ما من ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم ويعقوب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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منه أذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذِكْرَ رَبِّهِ فلبث في السجن بالضعسين.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 وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلوا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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 قال مَا خطبكن إذ رأوت يوسف عن نفسه قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص حصل الحق أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 زيد فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفعلون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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ فَلْسَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا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 قالوا تَبَارَكَ اللَّهُ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ وأتوني بِأَهْلِكُمْ أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، فلو لا أن تفنده، قالوا تَالَ الله إنك لفي ضلالك القديم. أَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصرَ إِنَّا أَلْلَّهُ آمِنٍ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُو لَهُ سُجَّدًا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 إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي ما نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين